Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ama yetsaçalın, an Nabi el-Güzyim, al-Lâhihum fihi müxtelifun, thumma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 وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا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 ك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء تخذ إلى ربه ما أبا إن ذَأُ نَنكُم عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قدمت يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا